مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا هُمْ رَاءُونَ يعبد الله مخلصين له الدين خنفاء ويقيم الصلاة ويقيم الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جميل قالين فيها اولائك هم شر البريه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولائك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جن تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه